يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أعوذ بالله مستنجي بسم الله الرحمن الرحيم نتامرون الناس بالبر وهو سبحانه وتعالى لا هذا ليه بني إسرائيل هل كسر كسر بالعاصيول هذا القاضي أما أمر كيره وسيني إيوه هي؟ نحن كسر أمرها سيره وكتبه كسر شغاي الدنيا كم عالمها فوق وفقط بالون يا مشرعي كذب بعين رب سبحانه وتعالى إن قوة رميا إنك أنا واليهود جياع قراب الله هيروح دكتك على كثي hayna ilo khalado wa la taa da ilahay waxaa lagu ruuxa dadka ugu fogaan ruuxa ilahay caasiya markii bin sayyid ilahay noo waraamayo allah wuxuu yiri atamuruna mafaraytan anna sadadka ma illaa way samuudiyad ka fareeyteen oo ma ka tagaysan waan kam idin koota suluuna akhreen hal kitaab kitaab taaf quraad haye injil idin koo akhreen afara taa quraana meedan aqal lahayn adey waaro tokona ruu inuu dad kale ay waxa iska daa ruuhaanada waxana wajaaad ka iska daadna بأمر إيان وحظ منافقين فاضوا. رسول الله ورسالين الحق يهوي شيء جريء ويدت وعديه جل التوراة والإنجيل كت شاسول كل لغة جريء إرعان. إياهونا سويم ما هيام وحدة الناس بالبر إن إلهي تعالى عارف باهين نقضان. مي عادات كفر إنسان وصنفون البرجي عادات ما إلا ويسان أنفسكم نفسي نور وإذا أدودك فريسان ما ينكو كتغيسان ونفتينا كتغيسان وأنتم تطلقون الكتاب ينكو أولي بكتابك آخرين إياه علم أولي ويه وحن أدفعي ساني حقه أفلا تطلقون أغلب مليه وإذا محقرنا ينبو أليتو للصبر صبر كالميس وصلاة كالميس وإنها صلاة لكبيرة ويوين كهي أدبو كهي. إلا على الخاشعين dat ka ilaahay oo qorsheeyay ilaahay iimaanka u sii ee qalbigooda qushooda iyo iimaanka iyo taqwaa ee khayrku ka go'axmooyin salaad weer qorsahayo lama toos karo lama wayxiisan karo lama joogteen karo bisha ilaa ilaahay iiman subhanahu wa الله يوم لا سوء غش خير الجماعات في خير كذا في ما هاي قبوا يدوا ويجروا أي سووا شيء ثاني مثالي كي سووا كفوك أي إيمان أيه كي واجب كي سونا لا يدوا ثلاثين كوا خلاص ثلاثة وخمسة عن تاي على جايب وش أيه معن تاي فيلاش كردينا على إنه كقاضي مرك الله سبحانه وتعالى يويه وي لكن خيف ودان بي خوف وليس منكر كيه شركنا وي ذاب ط سبحانه وتعالى ويرو ايمانك اي روحا قلبي تقبل صاح مرك الله وتعالى مركز في مرق اذا كو دو ادن كان ولول مروب عفشي صقري وكا جاجو لبيتو حنو حنونو in tawakkud xireen marka ruuxey ilaahay u fodeenayo qalbigiisa u degaya waxaa sabirka iyo salaada ilaahay salaaxo shee subhaana wa taala fududayay og sabirka fadliga uuleh og salaada fadliga ilaahay oo marka labada joogtay sadaqada subhaana wa taala mu'minantu yadka odan amrayaa halaw kay wasta'inu bis sabr kalmay sabirku waa shayga kaliye ilaahay أجرهم بغير حساب وعلي سبحانه وتعالى ضدك الصبر أجيب كل ورح ورح ورح ورح ورح أصاب لعن سي نوع من ذهن فربي سبحانه وتعالى وكوّرهم لباسوين دعي ولا نبلوناكم بالشيء من القوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبرشل الصابري وبشارة ضدك الذين إذا أصابدوا مصيبة قالوا إنا لله مارك ورياء الدون كأنك فينا وحن أضع الضوح كلها فيه haddan aashnaag weeydiiyade aywlaanti ka dhima taa duu waxan qagu dhacay ya mark hore waxan hadar aad weeydey ku sii Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mark hore weylahay bana laha waxna ilahay ba laha hadda na ilahay baan noqonay rasuul سلامه سيوي رسول صلى الله عليه وسلم وحرصي او كا خير بدن او كا واثقتن صبر فضل الاله بالراينا دين بدن وي ستقو سيرو سبيل الخير صبر كنا و الدين تكجوجا اسلامك ما خنسه وجفتك تجوجو سبيل لان ديني يجري ميسو فروت مسج دين تنكم دحجيلي كرو او الاله داعيتك من دحجيلي كرو صبر لان مستعين صادق بربنا سبحانه و تعالىنا وأسكت فيه ولي بالصلاة دي تجعل الجهر الكي والصلاة ما بيجري سميت وين كرذ الله صبرهين وإنها الصلاة الكبيرة إلا على الخشعين صلاة أدقها ويفوئن تي إلا أدقه الخشوع سبحانه وتعالى هو إيمان بنسية مبين الذين يهين خشوع الذين كويوي يظنون يقين أدق خم مرمها ظنعا ويقين الذين كويوي اي صلاة أن قلنا لا لا نؤفل الضحى يظنون يطينين أنهم يجو مراقب بهم هذا الذي ألف المية وأنهم يجو إليه ربه حاجته رجع صلاته من حيث قفل الضحى وحي قفر الجل هي وحوجو الرجال اللي ودينها إثاعماش ولا الصلاة شرع صور الله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح وإن فسد الثلاث فقد حار وخسر وحجور ري الويدين والصلاه صادرتك لازم حيفايد قلنا غطيت الهي وحي وحيقين ايانا الكوان انك برئ دونك تگيان القبر الجليا او قيامت تگيان والهي هو احتاجيا او لحساب يو لويدينيا صلاة وحا اوغوراي يادن لويدين او صوم لويدين او حج لويدين او لويدين صلاة marka saasi ognihiin wayo cilmi bay leh si sawax iyo buuxo ku heela cilmado adduun ruujay leeyda waxa la أن galay waxa ka dambayay oo ilaayay kitab kessa qorshe waxa uu rasuulka sanadisa ku sheegay saadaniba ruuxayteen أنعمت عليكم لأنني أميب وأنني أقول وأن فصوصا فضلتكم إنه ينكسر ري مريه على العالم وعالم وقتك وقت على عالم زمانكم زمن كأظناء وليلين ضدك الجوية ويقول لن يا أوفد بالنظر إلهي الجعليه وضدك وكجعليه وقتك عن نور أيها هايون قد روادت إلهي وضدك وقلني عزي ونحن نقول له علي إلهي بيع عافيا سبحانه إلهي بيع تعجري إسرائيل ونبي الله يعقوب يعرضت لدواء سيدنا يوسف بدرن اصباب الموه واني فضلتكم وحلجه الثانيه اني انو فضلتكم يعني كفضل على العالمين واتقوا كعصب يوم ما لا تجدي اين ابال مرين او ابال غدي كريم نفس النفي عن نفس شيئا حو يرا ده ددك ددك كوخغي واحد سين كتر مرق واحد غدي كتر مرق واحد قوان كتر مرق ومالن كعصب ولا يقبل لا أقبل مهيب منها نفط حجرا شفعته يرجع هدي أبه ونقول كي جا إلى هذا وناخير حاجة بنحو ما هدي ويا سواقا هذا ما هي شفعتي عتك يسكرها مركمان هالخاصة وليسوا أنا وتعال فهروح ولا yuxulna منها iyo inta aad على ku hayso qorashana majirtow ada dad ruuf laga qabto oo wiil kaagu yahay qaraabada ay waxa laga yaaba in xoraa istaad baas surta wiilka waxa laga yaaba in ruux aad wajiga ku leedahay u yahay aad u tagto tirado wakht ama ruux aad wajiga ruuxa ka qabsay akisay ku leena u oo loo eegi ee awal ku waxa aad أوصك وصي انت من آخر ملء والي سبحانه وتعالى مارن كمك عصا نوع عصو وتقو يوما لا تجي أين أذال مري كرين وين أوجد كرين وين نفس النفس عن نفس شيئا واحد سين واحد روح أقوى ولا يقبل منها نفس حج ذا الجاثب المهيء شفاعة إرجو شفاعة أحد روح الشفعة دي نبي الله صلى الله عليه وسلم ثور اشي ناردو كل جن الشفاعه يس هو ترمي تغييركو ان بالاندفاعي ابو طالب نحي كدحيت لله إلهي من بذا به عمل ولم يشرق لي النسب ولا يؤخذ القلم حي منا نفتح حجاز عدل فرشو الفرشه للقالم مالك تحدي وروح بخيو لغوان يا بني ان الله جل سبحانه وتعالى ولا هم ينصرون روحه دم خليته قوم جيردهم باب ابا مر ولا هم ان ila كعب absan waye maalinka ka absan waye yuusufuna qollo heelenay cid oo heelenayto wuxuu qabanayso malik turuuf ruuho tani karamale soo roosha fa ayso ay wax tarayso أنا نكبت بالي من ألف فرعون. فرعون مثلاً كان من يدك في فرعون نفتي فيه. آل هذا الروح اللي نفتي صارده. اللهم مصلّي على آل آل أبي أوفر هذا صحيح. كان أي اللهم مصلّي على آل واجساف اللي فتيز فرعون وهم اللي مكتنيج هي عيداً كيتي سبحانه وتعالى يوحى. كان الإنسان ما ينون يكبت بالي. نجيناكم من ألف فرعون. فرعان يودت في السنين جد فحال الذين قد قالوا نحوها يا سمونكم ويدن دد سينجلين سو الالاذ علا لا اسكو عداه واكان وحي كو عداه جلينو يودد خونا وي دورا عير واكان ويلي نغو صايه بر انت لا سو قاسه تورري بال الهماي هرتي تلوي غير عويلك ويستحيون ويدن جينن وي باقيين نساكم قبلهن. وفي ذلكم وحقوا فرعون المكثمية لحجيسة بلاء بقصرا امتحاني بلايو من الوع والبو الامتحان رب حجيسة كيين الخير كي, كي يشف ونبلوكم بالشر والخير فتنة هو من ربكم حبيين حجيسة كثمة عظيم بوه إلهي بقى الامتحانيو مركز إلهي عاشية مرساء إلهي هذا علكم و مسجور او جبته او balaaya kugu dhacdo leeska hor yimaado leeslaay wa macasi la galay wa wax la galay si sawir ruuxa qadax ma mudo ama dadii kuma dhacdo wax yar illa بلاؤ نعمة الى انكسره او من ربكم تتم العليم وهي بلاء امتحان هي وكابتلاء اما نعمه الى لوضعها هذا خير كي شرها لوضعها امتحان اسكو بلاء marka بلاؤ نعمه الى اي باذن معين كان marko in ka fidbaadiyo badal uu قبلنا وربي السيرة ده هو تأذت ربنا، وين أماد بشو؟ إلا ولا جورع، إلا يويرش النماذج. هذه لا ينكر فيها صاب، ضنا وسوي يري. حوين كسره ربنا السيرة وحلوه قبلنا نشئ إلا مرقوق كذا رني، جاء مرقوق رشا اللو ما، فايلي الشجرة فانه وتعال، يسيب منك ويلا شهر ولم يقرر ولم يقرر صهرت قبلهنا وقضوا ما يكررنا وفشق صنا ويلا يقرر صنا سبحانه وإذا نجيناكم من آل فرعون حصوصا وقتا واذكروا إذا نجيناكم من آل فرعون يصومونكم وإذا نسين جنن سؤال عذاب عذابك كي صحون يذبحون أبنائكم كعذاب كي ولكم يذبحون ويقورأيا أبنائكم ويلشين ويصحيون ويدينيا نساءكم قبلهن وفي ذلك كي الناس هذا هو سوحى خصوصا هو أخا يجب أن يفقه رأي بلاء نعمة من ربكم عظيم بلاء نعمة خصوصا ومن ربكم عظيم وكذلك لا لا تفصل واذا فرغنا كرو الحصوص النعوين كبيره واترنا والله عاصلنا ورسول كان يدين صوت الله والرسول كاوقفة البضانة هجرب مارينة هيا اللي قوله الهيبنس قيلوا فرقنا الدجانة كرو فرغنا واذكروا الوقت فرغنا انكار بكم بالصواب، بكم إذا كذرتين، البحر بض، فمركي إلهي بالباريني، بضنا ضأ أحمر كان، بضنا بإلهي أكثرنا، وإله يكرد لعيوبه وكرد، ويسكرنا، إذ وقت الفصوص، وذكر الفصوص، إذ وقت فرقنا عن جاهنا، بكم بالصواب، بكم إذا كذرتين، البحر بض، فانجيناكم بض بأن نكفر، أن نكبت بعدنا، وكبر هذا، وغرقنا وان ما شاينا، وبيبل مسيدي، مركو ساق البحر، يذهب النصاي. واغرقنا وانغرقنا بين كهفنا وانفنا على سرعون سرعون يا دكتي سيوي وانتم تنظرون الي قولي بالداونه وفينا على غاده سو دا ان داو غيه الى الله بالكرن سو نعم ما سو فرح ما سوا الى سبحانه وتعالى حمده لو شكر ما او لو عطى وروح حسيين سميه حد يعاصينه مع رسولك يودي يديدسان سفر بالله سبحانه وتعالى واد وعدنا واذكروا نعم الله ترينا خصوصا هذانا في الوقت وعدنا ان لبلن موسى 40 ليله ومسكوا انجيل لسيني. كتاب في إنجيل اتورات بنيجي مسكليت سيناي ثم اتخذوا وحطموا يصتان الاجل الدبي من بعد بعد الذهاب مركو يسي جو او ولادك اذن كتغي او كتاب فيه كتاب في إلهي إلهي اله ولادكم مغمه تاخذ اله الغير جو ولودك بس إلهي الذين كنريه هي غسد هذا سبحانه وتعالى ويد وعدنا وذكروا اذ واعدنا ويد موسى 40 ليله افرتنا بين بلبل ثم تخذتم حصنا يتساءل الهي الذي وصايتكم العاودين من بعده انتم مصدقي كذب وكتابكم مغنى وانتم ظالمون اذنكو الهي عاتيو غنوبو فاسمي وحا ثم عفونا عنكم يدنك من بعد ذلك بعد أنت السائلة يقرع عسنان الدب عابدين كد عفني اللعنة تشكرون لكي تشكرون أرسل شكرا دام من حالنا نعس وندين كتابك اللي نكون مغامرك الدب عابدين هنا اللي يقول شكرا دام ذرت ويد ويد أعطينا موسى الكتاب وذكره خصوص إذا وقتك جاء أعطينا أنفسنا موسى موسى الكتاب والفرقان كتابك حق يبادر في كرسي حلاشي حرم اللعنة لكي ugratan ilaahi subhanahu wa ta'ala wadda umar al-hairim sabahannta oo wadada janada umar tan oo tanarta uga leey xasan baan kitabkayeen si ilaato wada kale oo kitab loo maro ilaahi janari samariqoon ahayeen kitabka ilaahi soo dhareey ee rasuulka oo faasira wadadi suuhiyad bil mal kalay inuu isku daye weeragtamay naar mo galay way raaynayna يد وقتي فوق هذا ود كوروهد وذ بيربوس يد موسى النبي الله موسى لقومي ود اخوي يا قوم له س الى الله وشكراان ايغا النعودا لو ساعدنا الله التي كان عليه مثل الله النعم انه قال الشيء هبني فسل كان كالسؤط وحا التي واخد ايدو رب الله واذكرنا بإله أن هذا هو أشي إلهي الوشي أخريان دينتنا يفضلت أحب الدين إلى الله الحنفية في السامحة أي رسول صلى الله عليه وسلم إلهي دينتنا عوجة عليها تن. سهلا يا حدنا التواصل ودينتنا واذكر رسنا هذا الوقت قال يا موسى اللي قومي يا قومي قومي طيئة إنكم يدينكم ظلمتم إلهي برع عسينه نفتي سنة ضلمدان أنفسكم ثم يسيجني أطماز الثاني. العجلة. ذي دق هذا كبرة ثانية. يعني نفسي نفضل المدار الذي له قاع سداني. فصوو أطواتك إلى باري. عليه إذن باللواح. عليه إذن أوراق إذن باللواح إذن كنجين. حجس أطواتك. فقط تلأ أنفسك. نقول له الحداد كأشرف كن أي مرك كوي هذا هو التوضي اللي جاء عقبال المائلة اللي بدي للمه سواء عدد المائلة التوضي انه مستقعنا شروطها وهو واحد سهلات وهذا اللي واسع اللي هو النيو اللي بدي للم هاي اللي هاي جعان لجاج الوسط المكان اللي هي واحد صمائنا يساع واحد فضل شروطه فضل نياد لقيمان هاي واشي باش كجتة جايس مرضني على كل النقاني بس جوعان كغيري بس انت تصلى حق بني هذو الهواء وسيرني فمن كان فيني وحالي كل دقيقه دقيقه هل ودا خلاص والله دمي بالتخالكم الهي يا قومي النبي الله وقت وقتك حقك وشك ونبي الله موسى كون يطوم كيسر انكم ظلمتم انفسكم نفين نابض المدان باتخاذكم بطفو المدان سمعين ستقاع سمعين ستان العجلة الديفقة فطوبوا الى باريكم قال له ان ان افوري اعذن بالله وطوت كان حق انفسكم كانك كل واينا لايضات الديفقة عاوديوا عليه فاقتلوا انفسكم ذلك كينا انا اصدشان walla kan kille masasa inninki bilga gaawade oo dhan iyaha haweenkigi la wada dilo taa le kum kiina sa khayr lak idin khayr badad hada isdili wayda narba in kasugee inda bariikum allah idan abore aqti saasa idan khayr badad ina towad kantaan oo وعلم أنه فرج مع الكرن لما تدعب أدكاته فرج في لون إلهي هو النوري بلكي دلين تبضلات تنكيكم بإلهي أدنى من روالي السنوري أمر ترحب مكي القاتل فتابع عليكم إلهي هو إذن كالطوال أقبلي إنه إلهي هو إلهي الرحيم الله و ايقولكم يا موسى واذكر اصول اد وقتي قلت مغترهين يا موسى ما خليه غودو ربينو غرمين يا موسى موسى, موسى لانه من لكه قرومين ما وحات ودا تو قرومين ما اديه وحات ولا, ولا دبر حتى نرى الله الا الهي ان ارغنو جهرا سن عيان ماها وحكى ان توين خير فأخذتكم وحائلاً قوّة الصعقة كلٍّ وأولا من المقرير ولا بختين صعقة وولم تلمانتم وأنتم تنظرن إلى كفارنا فنقول بسوك إيكال فرنا يوردعين أنت المقرير ودنيه ولا جايب كل ولا بختين هذا في كلام في الله ينصت بين ويله سعد علامات يوحى يوحى النص مده لا يسعيانه لا وينصه وروحتي حسوس لن من الله ورسوله كذا كمر ما ينمن وحول صفور ما ينمن حتى نرى الله إلا إلهي نرى له جهلا تنسح الدان فأخذت مستعقة قيرة إذن قرتيه نفتي إذن كورت صارته ولا ولا بختين وأنتم تنظرون ثم بعث. ثم بعتناكم وإن الله غني ولا مري وين غراني ثم بعثناكم وإن نورين من بعد الموتكم أنت عبد مرتين كذ لا علكم تشكورون ذكر تشكور سدي شو بده سدي له يبو وضللنا مركزتي قدعي 40 سنه جيتي هنا في الارض مالي استعلانيه قناه الصحراء الكبيره مصر الصحراء هذه مركز الله سو غريتي محاريش وضللنا وان ثرين عليك ندشين القمام ضروره لقيت مر في الصحراء وحبالها وهدنا غري لا قالها مالي كويدان مالي مغاله مالي وكاف الى ايبه امتحان مركز ديدين اني بيتنا كساره وضللنا وان عليكم تشيء أن الغمام الضرور وأنزلنا وانسود الجن عليكم تشيء أن المن معون هذا واحد طلما به كار وما له فوق له وح عجيبة هؤلاء العبيون والثلوة شنبرت من كل الصور شيء عجيبة هذا كوره معهيرب شنبروا لي بحد السند على المصحف الشريف ما كأصله حد يقانين وعي ميسان حوا عديد إمام ما خانت أنت على زوجة ولولا بنى إسرائيل ما ما أنتن اللحم ويا رسوله هادين هي بنيت الجيل واحد يرد على القارع صمقر صلي باله ما لهم البوذيين من أيه؟ قاد جم نكسر كيت سان نكسر مع عاصم ما رقيا هيز كنيه وما هوان تير من سوات وعرسن توا أسحينا. مركس ياه وطات كنا وليج. أنا هذا واحد سمي جرن يبان كبر تبين gayid kaygi iyo haare kaygi oo isbeddelay dayso santunta ay sahaystaan ilaahay u toobad keen arur wax kuuma dhoc ruuxo ilaa ta kamajirado adu wax kuuma dhocmaha ilaahay wax aan samaysay ilaahay u ta'ala وشالين بخيري وكان الإنسان قطورا وبخير وظلنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المنة ووحلى عبونا نعامل مرد فوقراء وعبوكم جيلي وعبوكم جيلي وعبوكم جيلي وصلوا لها وشنبرلها الشيئ لها حقا هلوك كلا لذلك كان سمر كنوباني وقلنا وحنكون من طيبات الماثلزقناتنا وحن نكون زاغني طيب كيس نعان معان, معان كبضان وحا اه لا نكبت نير بيو شرابنا قستنا وباها هي بكرن وباها وما ظلمونا وحنا نسي إلهي سي إلهي إلهي وحيد وحنا نجيء من إسنا إله, اله عظيم في السقام هذا بلايا كونا عساوي الدنيا أخر لبظ وما ظلمونا النجا الميب الزبيب وحنا نجيء ولكن كانوا وحاء هذا أنفسهم نفسهم يظلمون كذلك نفسهم يدل منهم ويجب أن يكون لها كلها عيدة يجب أن تكون في الوقت قلنا هذه القرية واذكروا حسوس تغير من إسرائيل إذ وقتك قلنا آميني ادخلوا قلع هذه القرية هو البيت المقدس قلعوا وإذنه إله إذا كانت كهذا إذا كانت كهذا إذا كانت كهذا رد الله وكفر تسر بكل فكلوا منها مجالات حق على مركز جشان حيث الشيء ما يشذن رغدا حالة هي وح على عناية واسع غير ما هو واسع ودخلوا قلع على بعض المجالات بيسمعوا ذهاء باب كذا كجالة سجدا حالة كوسيجود سجود وقروا حات حطة مقصودنا الله سبحانه وتعالى وحني راهي يقصص كنبو حطة وين دم بيعاد نقب باب بيس دم بيعنا نغفر هذا الكائن شان، أو هذا الكائن فعل هذا الكلام كله شان نغفر لكم وننصحنا خطاياكم ديروبت عد جشان غضن، وسنزيد ونزيادنا الناس، مع فتانك وهم فضل جننا جع، إلهي و اذكروا حضور سعيد وقته قلنا انا هذه القرية فيه مركو كل عيوه افرطان سنة اتاوه ريجيانه بلايه كل عيباليه و المجالة تقال الى اله و ايدين هيرانيه مو اقول ايه نبي الله موسى و ادي اله ادقال لما انه الكاسن كبس هنا و اقول ايه هنا في الارد فكل منها مجالة حق عنا حيث شيء تماشى الدونتان فغدا حاله و ايه و ايه و ايه ودخول البابا قاله يرتقي الرجال سجدا حالة كوسجودا فالرسول كان حديث صحيح وصحيحين كوريين بعيري ماشي إلهي ويرح على يقال في رسولنا دولة كصعدة ميرسول وحديث صحيح ماشي حضنا وحيدا مقصودنا حضن في شعيرة إلهي والسفياني حرر بن كهرنوايد ماشي بل ودجاجة اللي يجي وحيدا مبارك كان يروح أنا ودجاجة ذكرت دولة كصعدة ما كان ماشي مركز الهي لذلك عصي دللي هذا وكوه الهي سيناسه دولك الهي دوري والعاليه مذلتين ما تطف إلا بحبل من الله إنه يداد كله موي ودخلوا الباب السجد وقولوا حتى حدثا مقصودنا الهي وحق أعنى حرب النقطة أما مسألة هنا وحق قلت أعلن أنه حدثا ودنبقى إنه نغسر ترتب نغفر هذا الصحب نغفر ونغفرنا لكم إنكا غطاياكم وسنزيدو يقولون أنه يكون هناك أكثر ويكون هناك أكثر من أكثر يأجب أن يكون هناك المحسنين فبدله عليه ويبدلين الذين ظلموا قوة ظالمين سيكونوا في فتاعدها قولاً هذا الذي يبدلون غير الذي غير هناك قال الله ملوين وكان شاقناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه شاق حديث صحيح ومتفقه وحيداً كيف يمكننا أن يكون اروي سريمكار منابا ماشي الدم بالداخل ويدير سلي فانزلنا فبدل الذين ظلموا قولا هذا البيك هذا الكو بدلين غير الذي اوكي غير كي عقل اللهم هذا الاله يكون ميداننا هين وانا كذا فانزلنا ونسوت الجنئ على الذين ظلموا كو إلهي عاصي وغاروري وريبين جن من السماء لا آخرة عدد به في سودي حاجة صارت بما كانوا يفتقون فسق جاء السمين سلبتهم هذا بالهذا ضلك هاي قصة هاي كلها على وفسقوا مركب هاي هاي الله بما كانوا يفتقون وإذا استثقى موسى القومي فقلنا ضرب ودكر نبي الله ما هو في الوقت هذا مُوسَى وحراب طلب موسى موسى القومي فقلنا وحنكون لي اضرب كله لعصاك وش هذا الحجر الضغط لكي wii kelar وفرعي. إلهي وفرعيه u هذا binna dadka hadda ma qalayso wa ay u qubaw oleedisi marka sayna isulayna dad badan oo بينهم العداوة wakaaso ilaahay sida uu sheegay faaqalina beena umu addaawada iyo bagdha iyo xanaad tahay leeyo ku cinay walii addaawadiyo isu araysh weesh nabi wasu araysh ila iyo marka وهو صدق الأركبة لفت الأركبة أي مدعب وقتك حسن وذكر يرسسس قام رابطة من موسى القومي فقلنا نحن كنري يدرب كدفو دعساك الحجرة فانفجرت ويصاب رقطي منه دقيقة حجيسة إنتهى عشرة لديها طوان عينا وإلوان قد علم ويقائدين كل أناس قبيل كل الأركبة يدد كل الأركبة مشروع ولديها طوان كل الأركبة ماشي إشاء كعبين ويقفتين وتاتيني هذه سوخة الضمين هيا لي قد علموا بيبان كلناس نضدك العركوة يلافت العركوة ما شربهم كان عبكو ما شك عبيان وقلنا هل حاني شراب هنا رزقك واشربوا شرابك نعمل عب مش رزق ربكم رزقك ربقين هنا وعب ولا انسان برواقلة هشان إذا لم تحلوه سوف نقول إله وبرواقينه إله عافيه وإله اللضة قال الله ماذا؟ وإله عافيه ولا تعتو هفسادينه في الأرض دولك تحييزة مفسدين حالة كفزانة عثى إيا فزاد دوايك عثى هو فزاد تقنوا قدرانه إله عافيه وإله يخربين إله ولا تعتو مركض بيها إيا شرابك إيا منك إيا أرزاقك إيا وحواسع عمتان للعبتان هكبرين أبو الله يسمحنا ودولك هخربين وإلهي حسنين ولا ساتر وتسالين في الأرض مكسدين قُلْتُمْ وإذ قلتم يا مسا وإذكروا الحصوص إذ وقت قلتم أترهبين يا موسى لن نصبر صبر المين على طعام واحد برور هذا شراب عجائبه ومالفه وكلائيه هيري مالوالبعون لي وإذ مصر كان لانه ان كنني وهذا ربنا باينه يجب ان يسبق ان بري وخصوا خلن خنين اداتين امه النبيين ان اذا قلتم يا موسى لنا فربنا ك مين على طعام واحد ان تاكل فكبر لنا ان ربك يخرجها الصدح يلنا ان مما قم بالارض ذلك هو سوار حقيس ومن بقلها ها غيرها بردها هنوس صار وقصائها هنوس صار أما وقرها موجين دول وفهميها هنوس صار, صار. قيد مهسلين تكملة فهم كهف كهف مهسلين وثون أبنه وحيده يو حرور كي وفهميها ثون هنوس صار وعدتها ومصر كبار غرة وبصل يا نوسا ساره دولكه بسشه قال النبي له موسى فين تو يا سلام ما يابن كب... مالك ييه اللي بغى زمركاسا في مالك ييه كنت نراقه قال بصل يير هون يير كليهيم وها ايوس وها نلسي سو يا ما روحي مسخله نليا نبي الله موسى انت يا وثوي قال وثوي اتستبدلون ما ما بدل طلبايسان ما كتبدل طلبايسان الذي كي هو يسو أدنى حاسيو ليته باللي ديكين لين كوب داني هو لي خير وماله ضيع سلو واحد معان عجيبته شراب هاي كان شيلم وهل هو كان وصل ريا وروحه اللي تيم يدون الثانيه إن اللي لاينسيه كيس سريع موسى لهي وحى وحى, وحي وحات راض في بتكون الثانيه مال ايه بده تدق مثل ما قالوا ما هذا النصر ما هو مغالون مغال الدك فإن لكم حدي انك مغال دكتان ما سالت واحد سؤالتين من الصينيه وعد دين ولا ان قادي هذه روح الى النعيم نعوذ ما قرتوا ولا هذو الجاهلي فقير بو سكاه ان لله اسك عابد ومسايده اسك يما دو خير بالنسبة لكي قلبي قوة ما البلسطينة خلاص خراس أبقى الجنة. حتى هو فقير كابو ديق سهاب فحو النقوة يا ولا تجعل يدك المغلورة عب الله يا إنو. تمشي لي التمشي لا لا معها سلسة ونحض الضبار إلا تروح إلى المحاري السيموية سيدي ما قلنا حظيب على فنها البلطة السادل اسمك كرنيسي إلهي كبشي كرنيس الله حنوى مركز القرصة إلهي وهذا العافية الساسي مثل الع وي ساساني ياي هو ساساني ايه بده مصر فين لك ما تسالت واحد سؤالتين اي دليل و علي عليك قالهم سيدنا سبحانه غالا الى علينا ملائكه يبلئ يوكا ولي قت هنا امامكم مسرحا الهي سبحانه وتعالى اساس الهي والمسكين والفقر دد كان اسلام كاي و خاين وي دبد دد ان تا دغاليه دد كو دحجيرين له سبحانه وتعالى كلما اوقد نار دب ان بشد واحد ابي جدو ادو هو حشرة، والدرد وحالة عليهن ضعوذة، أذلث دل إلهي لي دفار إلهي بقولك ذاد اللي يسوي ضفار يضنير يقرم وإلهي كله أذلث هو هي مسكينة فقير أيها البشر ضعية، وباقو وإلا نقدان بغضب أرعى من الله يحاقد عليه إلهي عربي، ذلك صابث دل جاه هي مسكنة أو فقرها هي عرض إلهي حاقد عليه ya alika katasu inta darso shagay saabitun ku ugu dhacay bi aanow iyagu kaano hay'aayeen oo sabxu oo hojojteeyeen ya furuna bi ayatihi illahi aayatihi ku kufryan ya illahi mus far ku kufryan حتى تبون انت يا صدق حقيقيه يا حديث كتبنا صنتي اوان انت الناس ارى اصلا يسف خيبر الهي الله سنتي تركب تركب و الهي سبحانه وحيي رب العالمين وصف هذا قطعت اكتاه رسول الله صلى الله حيد كي جويسه وروح مولانكه انما مرت ونديل من برا وليمشي الرسول وقد على الصندك سبح حسو او غرب ذكر يحيى دين يا هبل دين يا انبي دين لا ان كانوا على له كدين ما حنا مدن ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين النبيين الذين او على كد بغير الحق ما يحل له ذلك ما يحل له ذلك حق الانبي كد الانبي دين دي ذلك waxa soo gu dhacay oo ilaahay subhaanahu taa dulli ugu riday oo maskana iyo faqr ugu riday oo arada ilaahay ugu dhacay sida dalika binaa asaw wa kisan khuli seefti wa alaikum waxa waxa ugu dhacay la soo sheegay oo maskanada iyo faqriga iyo dulliga iyo arada ilaahay binaa ku إله فيندس حرام كردن بيسا و دبا له جليي غير المغضوب علي المغضوب عليهم بال إن الذين امر كو الهي رسول كو يهودة في الرومين والذين هدوا في يهوذا والنصارى والصابئين وطائفه قيب مزرين تكملو حي داه يهوذا كمي كله من ان من متي بالله ولي و ما قد أودون هالشيء تاء، أما مسلم بنا هاد بمن يهودي بنا ده من صار، أما صابي كإلهي رومي، واليوم الأخير، وعامل صالح أنصاري، فرهم حيلين قوات، أجهم بيليه عند ربهم، ولا خوف عليهم. آخر مركلة تقع عبصمها هي، على بكرة كعب هي كعبصمها ولا هم ما يحزنون وحي أدون كغص تقع، وكان حالي سوام مرة كم أدون كوحك كسر ميجين كم الجمهاية، وإذا خذناه. ميثاقكم وذكروا خصوصا سيدنا ساي بيقول لي هينا قورميد وقتي جي اخذنا عن قانوني ميثاقكم بالانكين ورفعنا ونويله موسى مركو كتابكو كاينت ديبي سايستن بالكتاب كدن ديد مركتها الى سبحانه و تعالى انه شريه كسميم بوروي الها كانت لا سو قادي بالي كلين ولا دي كسي ديني واولا بختيتن دولك اذا لا سميتان اما كتاب فقط وذكروا إذا خذنا ميثاقكم مركم بلق يعني لقد نورفعنا عن كرقارنا وكرية فوقكم دشين أدور بورت خذوا وقلنا وحني خذوا قات مع سناكم وحني من بقوة سو لب لبهاوس في الجد هو حقيقه الله كتابه أقصى وقع الفرق وذكروا سص ما في كتابك طويح كل ده حجرا آخرى قع الفرق لأن كتاب كذا نقوله آخرين مجري قع الفرق على عم... الفلك مع كوري براش وكتاب كبرته اخري عندنا كع على الفلك شدوه ولين ايو علي اذكروا معكم اتفقون سيله وعصفه يا الله من علاد العلماء راح علمك كتاب قبر كتابك قاكمك كبرتان كتاب محابورتكرهو قدي وين ديده لما وريته دو دو بيدو حيدان وحاله وله تو غير له رد وان تكينى هذا ما تصرب برتو قرار رد maka ba ka qa baira qa ka nagqaira meha me ka si haya we na mi ta kum wara saana kuhaan kuri la oo ka ku bihin na la aabo borti waqu nahan hudu manga te na ku kita ka si din su di j qaata نيه ولي بفطات هذيك البورتة وانسيدي وين كور ما فيه وع كتاب قد فتح الجر احكامها اوامرها نوايتها علاقه الطقن لما توليت مك بلنك قالنا البورتة هلكدين الى هيو كعني وقال بلانش يا ثم توليت وجه سنتين من بعد ذلك انت كذب ما كان بلنك قاتين كذب هيا كجه سنتين كذب فلو لا فضل الله إلهي حسد اللي جه سفير ادرموس اذن كلام ما با بين فضل الله فله ولا فضل الله فضل إلهي اله يدساجين عليكم تشينه ويه وسمت ان حري البضنه انه يه عاش البضنه ويهدينا ساجدين لو كنت من الخاسرين كوا خساره بس ميدها له مثل ما كان ولا قد علمتم يهودي على لحظه ولا قد علمتم اننا وها لينو دغاي ودرسه فهم من كم من قوانين رسول فودي كتاب فودي اله سا عمر عليك ولا قد علمتم والله قد علمتم حدوث في الذين قوي اعتدوا حد البيت ومنكم بينك إذا كملت السبب فقلنا وحنكون اللهم بإجابة كونوا النقض قردة دانيال خاصين أدلوا بني آدم به الشرفه ولقد ولقد كرمنا بني آدم بني آدم هو البنيك كرمن إلهي من حكى دانيال محيك كل ما غير سبب ذكرت كدا انت كلا اوغارسها لكن ورصت في ذات نص ماذا رأس ايه؟ خياء نصها ما هي كنا الله سواجي يحن بدي والشباها جدي جدي انا بدي قالوا انك ماشي لما صور راعي يعني صور صعاني ماذا اوغارس اني صدت في ذلك نلاقي بخيانا يعني سمحانا يلاقي وتعالى وقتالا كحر من اللي مسلكنا صلى الله عليه وسلم حرام حرام يتورم هي حالش حديث داه مامن البشير ومشهور كون غارين أربعين ققرين في وي وموقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك هذا من الخطر كاك دواهو ان ادشير بانت حي يا في فجاء تمسك وله خيل سنه كاك دواني ووا كاسه بنانكا كمر ودي بري نقونس ومن تاق الشبهات istafraqa lidini u urdhe wakaahil ay stem si la maalka la ku sheegay rasuulka inuu sheegay waxa laga xarameeyay igada waxay sameeyeen dirti baruuruma dhawaan karta bay diri kristiisu ma dhawaan karta barida ariga ween dhawaan karta arooshna kalaa baruur badan bakujto wala sheelee ma dhawaan karta waa laga xarameey إلهي هو من يا يكن فقادوا من إلهي والضبور ومن أصدقوا من الله حديثا إلهي بأبوري إلهي بأيقان إلهي بأذات أبو النح وكصاص إلهي إنما نكاف نتاب نعبان حتى أنا كفقاد ويورك حتى نظر نصاص ولا قد علمتم والله قد علمتم حذبته اللذين كوي اعتدوا حذبت بي ومنكم من كإن كمية يهودة في الصبت ما رأي أنك الصبت كل حذبت يلاقي بقى امتحانه ومركو رب سبحانه وتعالى واحد حاجة ثانية وامتحان سورة العرف بان ان شاء الله وجدون مال مي وين خلونه التأتيهم شيطانهم يوم ثبتهم في الرعن ويوم الله يثبتون لا تأتيه الله المهي أحد يسمين تي الثلاثاء ياربعاء يخميس الجمعة ماله أحد سبعة صوم وهالكلام سكين ماله مركزه شوذا قال كودكتة ده طيب بالله اما شايو ما دا غيبدلي السادي الاعيان بين قودان غودتو فدعيو بينه كان سام بالك فرسانين سي فهن دا سبسي احدان او كار سنغيت ويلا يكوني ما كيتخدم مسوخا و راقي الضمر با وكل قريب أن نعرف عرف إليه كل شيء يصدح قريب أن نأخذها ورأوه حايدة هين إنا قد هاي ورأوه حايدة هين إلهي سنعي قاوة وانفره أن أمر ناي وانكرره بينه حب سبحانه وتعاره وقوى الرمي قوى آمصي لقوى الرمي قوي معذرسا إلى ربكم ولا علاهم يستقونه قوة لنا تبادي أنجين الذين ينهون عنه واخذنا الذين ظلبوا بعلامة قوة كان يقال لمشي يقالوا مر مروا حينها القادم مهين قوة لها لا يفتر مثل قوة لنا تبادي ولقد علمت من الذين عتدوا منكم فقلنا وحنكون لكوة صبت لحد بيه وحرامت كل عي اللهم بياه حالات وحاولنا حلقة تنكوذلو ودلو ماهبريالا نروحها وضانيار لقدك فجعلناها وعقابتها وضانيار لقدك فجعلناها ونقلقنا عقابتها نكالا عبر لما بين يديها وحي ددكي وقت بوضان نولا وما خلفها اي اخوة ضمبها سوسع وعي كو عبر قابتها ددكي وقت قان نولا daruuxi ilahay shayi'aati fahada dadfar laga dhogurigi markii wareedaysu dofar ma ka soo bax guriga haddii dadfar roo iyo daanyara iyo balaay waana garay saasata waxaanu leen 170 waxa uu sawsedeeyo kar ruuxi maglana 170 oo inaga in kamidna ilaay ruuxo khair radon mar googada macaashida iyo taqabta joogyalna tiqaabta waxaan ka degnay nakaalan ibraqal nakaalku waxa la ciqaabta aad u adag ee ruuxiin magra u san ruuxa waxa lagu ciqaabay marba ma filin keri heer baan too wadayaa gacan ta jag laga si hada gacan gooyada jaalna nakaaran waxan ka dhignay ciir qaash taqab lugu ciir qaato linabii dheha wixii iyada ka horeeyo waqtiga dadkii joogay dadkii xilliga noora waan qalfa iyada dadka soo socda زنادي ينذكر الزناس يقول ايه اسبال الله هو الهي كرع القائب ايه اسكد ايه الهي الروح وصنعه ومهي من يهد به الله فلا مضيله ومن يضلل فلا هدله انك لا تهد ما احبك واذا قال موسى لقومه ان الله يأمر واذكرنا بلا ان هذا رسل اذا وقته قال موسى لقومه ان الله الهي يأمركم حوالا امرا اياه أنت تدب حُوينا تجور عذان بقرة صنّى فلها قالوا وحيدا أتتخذونه زواً من رجيا لا يساجج جس من غجس جس جس قالوا الحوين نبي لا يموت أعدو بالله إلهي من ما كريه أنا كون أنا كمل نقض ميل جاهرين جاهرين ساجج جسوا هذا هذا هو دكتور جس جس أو غجس هو الحوين الله يقيه وكاعل البديع وكاعل البديع إلهي هو هذا أنا أكش إلهي أكش wa ka ahna dariif jahjah yahil buqimaad war ilaiba kama gaayan jangal noon kojeesay waxaan inii sheegay wax xaqiiqo adab qalo fayda udxu lana ka rabbiga ay u ha cadeylana anaga maahiyay neef falada waxa weeyay hada wax isku cadkaytay dhaleey kuwaad keenay neef la minnece systems say mar walba lagu adkay أمرك إلهي و أمرك و أمرك قاد لكن هذا ينتاجه و أمرك أتخاذه قال أدعونا أن الله يبينها أدعي لنا أنك ما هي و أعطيناك الله قاله سيدي نبي الله موسى إنه إلهي يقوله حولهي إنها الناف كاته فقرأتنا و الناف لأها الله فارده أنه لا تقوه وين ولا بكره لا تقوه أنه لا مدعي يران أوان بين ذلك لا والله تقول ما هي ساقوين أيه يران ففعلوا الصنيع مكتوما وهو رئيس الصنيع أنت من أقول كان وقت قالوا وفعلا قدر علنا ربك النور بري يبينها عداي لنا محا عداين تقبهن هاي ما في يري ماذ ير من اللي حيالي عداين تقبهن ويسقى عتكيب إن الدين ينصر بالرسول صلى الله عليه وسلم متفق يشاد الدين أحد إلا غلبه دين تنوح روحكم أتقيء إلا وكقارم فسددوا وقاربو وعبشروا يرثوا القسط القسط تبلقو يماو الخير الصعيد يقول القسط تبلق هذا أنت سؤال كيف قطوة كان في كقارم قوم يرثون لي على فطره سكون خل سهل الولاية إلى الله الحنفية تسمح قالوا حقول علنا ربك يبيئ لنا هالنوع زي ما لونها نهى مين وحيد مين بكير بحال الناس نوع سيفو. قال وحين نبي الله موسى إنه إلهي يقول وحوراهي إنها بقرة إنها أيضا بقرة والنف الله هو صفراء بوراء نفق الله بوراء فاقع وصافي لو نعمل بك وحكرا كمجر هو بوراء الناظرين فصوروا الناظرين ذلك فرنايا ويكون فرحايا مركو لا توجد كمجر العدانية قدودية بوراء ما النف نفقور عليه عن يرين وينين si si walguati wa was si wada walguati illla in way mas waxay daha marka ka warmayan wali way ne fi gahan marka ta laga he bariydu ahu ba marka sa wa noqtahara gede oo dead aya marka da kuga inna ba qarap ah faqan lawnaha midabkeeda midabkari kumigiraw think kala on ayn sufri male hada sufri ga ayaa sida hada melawga loo doon buhun melawga hada sudun buhun adaan tanayada tasur naadir qalu haydeen wudculana وحيتح وتأشي بالله أنا فيني مكتور إن البقر اللذ تشبه علينا وإن نوقي الثيكات ويسككان الشبه هذا وإن أنو إن شاء الله لمهتد هذا الكاس سويلي يكون حريص أول قدم مهرين إن شاء الله الله ما هو هلا مر والبوسات كانل هذا واللون حيث نف ذهب هريجيس مجيها الله الله سويلي يكون الله هذا اله يجري هذا اله الظن نافقه وانكوه نوندن وانقرن دون نايت ناشا قاله في النبي الله إنه اله يقوله اله إنها إياد البقرة تنوي لا دلول مثل دلولي ماء وتصير الأرض الروك قض يعني انك هذه الغشة تقول دلولي ولا تسقي ما سلّمته والنفّ نبض جلّ لا شيء تفيها مذبّك أيلده السفرجها مذنها كل جرو لون أن كذاها كل دحجر ومذبّس كل جرم قارو حين الآن جيت بالحق إلى يفقوث صريح إن شاء الله ولموت دونك الآن هذا جيت بالحق وصح النطق أن ته هذا رن جرم فذبحوها ويجرعن وما كانوا يفعلون wa ka dayn in ta qaybtu ee wa ma in ay samayay in ay ku ataa inshaallaha ilaahaygu naxari wa ku cadkay wa ila qatlatum wa tkuu xusuf id wakhti isku isku tor torteen waka bed dara tu fa hasamtu aqdoodan fiha nafq rihi dile wallahu ilaahi mukhrijul qorso saariya ma kuntum waxa atiin dehan waan neef waxa loogu booracay sababti ninkay ku dhacay nin oo dayoow me oo adeeryi haylo xoolo tar badan le ayay wiilashiisku guuhey dimashii ka herbay ku toobol ma ka siidinka naga dareenka ay leeyahay dadka la gaaray oo soo socda xasanayaan waxa kan hal maraynaayo ma jiraa xijaal xiyan qablaa waani uqab bi xilmaan aad adaa baa iyo rur aad waxa la wax و اي قتلتهم قلت قلتت مرك الديشين نفطن فداراتهم اضوبان قد كمرا كان على الديره يمانا الديره فيها نفطي والله الهنا مخرجهم وصار ما كنت ضقت منهم فقلنا روحانك ادري بوو و ميت روحي لدري روحي كذلك kudhalisa saaso kama ahia hada san ninka الله u noole ayuuxii ilahu ilahay u noole yaal muusaa dadka dintaan saaku cibrada dadka dii bacdiga diidan ayu ilahay subhanahu wa ta'ala markii saa loogu dhufteey ruux ninki meykaha into ta كذلك كما أحيى هذا إذ إلهي النكا والنوري أي في الله وإلهي النوري المبتة ويريك إلهي وين تساي آيات آيات الغرط وديسي يقدريسي أيين تساوي أو تربنا استملاك كميتهاي والكميديهاي وذكر ذري والثوري كميديهاي رعلكم تعقلون السال إلهي وجرسان إلى كي تعقلون السال عقل وجرسان ذو إلهي وجرسان إنه قديم أي إلهي آيات ثم قسم يا بني السهيل بني هيكل ويقلش لن وا عبر و وا الى نو قر و وا عبر قاط قلبك كجل عظامك هبلكي دنتي اسك الله هاداو يي اساس اساس يا كاسا يدري ثم قصد ويقلش قلوبكم قلوب ديني من بعد ذلك انت ادركت كان عجائبها اي المعجزات وقلبك اني كجل هيكدب اي قلبي اني قرى هو فهي قلوبك كالحجاره قلوبك انه واضغخ او اشد بل اشد ويبقى كدرانته قسوة حاجة اريجه راجه ويكدرن و الى سبحانه هو كدغ حانت و من الحجارة هو لما مد با كميده يدهغ يتفجر اي صر قرني من حج الانهار ما كيت سي ان سمري اني موسى وشو كو دخلتو كريمي سنه و منها هو حقميده لما مد با كميده يشتقدل له فيخرج منه اي كسوبحان الماء وبيو وإن منها واحد أخانته كميتها لما متبس كميتها هي الدجاج يهبطوا لص وردمل سرق من خشية له عبصير له إنه موج عند المركب له بورب سودن ثم غلطوا عند بوره سجيم بورته كبرق وعبصير له سبحانه وتعالى عبصيرها بسم الله وتعالى المركب الدجاج يسوق كما أط والقلب جبيناه في الروح لا قلب يسوق على ريح وح كصفع وخير الشعو خير كصفع هبئ يمارب هالو و هالكاش كبد الدرم هاي لو هو كويس بالدرم وراحان تقصع المغذين ثم قصت قروبكم من بعد ذلك فهي قروب تك الحجارة تقع كلاون هو شد ويبقى رقصة قصوة تقع قليل كي أرقي بجحوي كارت وين من الحجارة وحكميها لما بجحها كميتها يتفجر منه اي قصوب برقدان حجيز ألا هارو بيار وإن منها وحا كميدة دخانتي لما دخبها كميدة يشقق دلدلعوه فيخرج منه الماء بياي كسبحان وإن منها وحا كميدة لما مثبه كميدة يهبدو الله صور دعاء من خشية الله وما الله إله ما يعني بغافر من اللوسين عما تعملون ضد يو واحد طمين سن ووعد يوعيد بيس خير كسبينيو إلى إواقار روح شار كسبينيو إلى إواقار معان وعد الله بغافرين عما تعملون والله أعلم